haylekum bini haylekum bini ya rajali ya galo ma tu هذولا احباب الشمال راويهم نجوم الظهر جدا حي جدا حي انهم شي جدا شما اقف اذكر بلا الا استغفر جدا جدا حي ما ما طاح دور الارض يفر هوانا ما اتعب بعيد وحيلي ما طاح دور الارض يفر هوانا نرتاح يفرها وهم اقول شويه جدا يا قوميه يا يا قالوا ما جدا حير جدا الولي اللي يضدنا يبتلي وشده حي جدن حي يا مان يحبنا لا بد اللي يضد حدر علي شد حي شد حي يلتكرفن الولي اللي يضدنا يبتلي وشده حي شد يا لخبر بطل صفين راح الدين هذا القلع خيبر بطل صفين راح ابو روحه هو الخدمه الدين وابن حسين ساكن بي جدا حيل ابن حسين ساكن بي عليكم بي rajna ya dar al madu وصوتك انا سالي قلب شد حيل شد حيل بي من اول سنه احساسي كلش من عجيب وشدا حيل جدا حيل عباس هو ظل وصوت <تصفيق> <تصفيق> انا ما بين الحضرتين وشمن حضره العباس وحسين اطوف انا ما بين الحضرتين وشمن حضره العباس وحسين حسين النفس قريا جدا جدا يا الاحسيه النفس بنري قالوا ما توصلين نتقلب بالشباج ترابين الاحسيه رجلي يا والياس من عدنا ذهب وشدا حيل جدا حيل جدا رب ما نوقف لم بينا ما مر التعب جدا حيل جدا حيل يضم الحزن بينا الذهب من عدنا ذهب وشدا حيل جدا حيل رب ما نوقف ابد لم بينا ما مر التعب جدا حيل ش حتى الوطن ويانا فرحان كذب من قال واحد بينا حتى الوطن ويانا فرحان كذب من قال واحد بينا تعبان بين القوه الثق مبني جدا Ma gwasli kad baq bel shwas tra katika mbele ish basi trabe